برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله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 النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اعترقنا من النار، اللهم اعترقنا من النار، اللهم اعترقنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار.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 وإلى لقائك مشتاقين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك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 والنشور اللهم آمنا يوم العرض والنشور اللهم آمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور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 ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم شف مرضانا ومرض المسلمين اللهم وأعذنا جميعا من الأمراض الخبيثة اللهم وسلمنا من الأمراض الخبيثة الله اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأصقم اللهم أعدنا من سيئ الأصقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت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 اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تآخذنا بما فعله السفهاء منا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا إله إلهنا إلهنا لا تردنا بعد هذا الدعاء صائمين ولا عمّاء بجودك مطرودين يا جواد يا كريم يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم, تقبل منا اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعذي المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اشدد وطاتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم ربنا تقبل منا اللهم ارحمنا اللهم اعفو عنا اللهم ارزقنا اللهم جبرنا اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته